ان اقول حاجة عن مصر وهو يعني عامه يعني مصر ساكيد. اليوم في عيد صدق. اه بز... <تصفيق> <فعيدة>. <تصفيق> عن اصلاح فدي كانت حاجه كنت الفتها مثلا يوم 1 2 مثلا واحد 2 قبل التناحي اه قبل التناحي واحد هنا او 2 2 المهم بعد الليجان الشعبيه والجو ده فلقيت نفسي بطلع الكلمات دي يعني جميل يعني تلحقي تلح... اتفضل اه اسمع بعد النهارده Bad them بعد النهارده انا عمري ما سيبه بعد النهارده ما فيش كلام بعد ما شفت بعيني شبابها سهرانة تملى الدنيا امان بعد ما شفت بجد بناتها واقفين ولا جدع جدعان بعد النهارده طردنا الخوف بعد النهارده ما فيش احزان مالحق ما بيعرفش كسوف ولا عمره يا عرف قلبي جبان ايدينا واحده مئه اولوف عشان نعيد مجد الاوطان بعد اللي ضحوا بروحهم ليها عشان نشوف سماها النور ولا قدروا يرضوا بظالم فيها ولا حد فيها يعيش مقصور أروحكم الحق رجع بيها وأي ظلم عليها نصور مع بعضا هنفكر وانبني بلدنا تستاهل كتير عشاننا وعشان عشان ابنك وابن صدقني مصر مليها الخير بقدنا رح نزرع وهنجني معنا الأمل ويه التغيير بمصر أم الدنيا بجد لازم نعيش ليها نشيل إيدنا من أع ونقوم ونبنيها مصر أم الدنيا بجد لازم نعيش ليها نشيل ايدنا من على الخد ونقوم ونبنيها ده احنا خير شعوب الأرض نقدر نعليها